وَتَكُمُ مِنْ كُلِّ مَا سَلْتُمُ وَيَتَعُدُّونَ يَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُمٌ كَفَارٌ وَإِذْ قَالَ يَذْرَى هِمُ رَبّي جَعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَلُبْنِي وجل بني وبنيا نحمده الأصلاح رب إنه نظلك كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.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 رَبَّنَا وَابۡعَثۡ لَنَا وَلِيًّا مِّنۡهُمۡ وَلِيًّا لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ وَلَا تَحۡسَبنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمۡ لِيَوْمٖ تَشْخَصُ فِيهِ